Subhanallah Elhamdülillah La ilahe illallah La ilahe illallah Subhanallah Subhanallah La ilahe illallah La أسرار دانات البحور محد عرف مكنونها أو سرها غير اللي جرب ذكره له الشكور سافر مع الأذكار حي أسفارها الكنبة أسرار دانات البحور محد عرف مكنونها ya Rabbi elle jarr هلا حياتك في حماى رب غفور لك ابواب السعاده كلها تبقى بذكره نور مجدان بنور والبهجه فايح لسانك عطره محلا حياتي بحماى رب غفور فاتح لك ابواب السعاده كلها تبقى بذكره نور مجدان والبهجة فيحمل لسانك عطران سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله قوم اذكر المعلم طمّن طم فوادك وابن باللي ما نسور يحميك من الزلات ومن شرورها قوم اذكر المولى وعانق السرور واسبح بفضال أبد من عداها فمن فوادك وابن باللي ما نسور يحميك من الزلات ومن شرورها La ilahe illallah.